الانصار الشريعه يا رجال القاعده تكفون لنصرة الشارع نبذل نضحي في سبيل الله على منهاج ابو القاسم ابد ما بات حيد عيون لتطبيق الشريعه قال سارينا نرفع لله الله الانصار الشريعه يا رجال القاعدة تكفون لنصرة شارعنا نبذل نضحي في سبيل الله على منها جابوا القاسم أبد ما بات حيد عيون بتطبيق الشريعة قال سرينا نرفع علم الله نصول حارب أمريكا ومن في دطبها يغون من ابنا بالعمال أهما نخلي حد يعود له لا نعيد القادم منها تن وكل الليلة يكون حد عشر من كسب تنبار وحك إسلامنا كلها ألا جد الشهاد أهدل معاني شام يسعون هدفهم ضرب أمريكا بعقر ديارهم اختلا بثار دماء نشد خيول الله با يمضون بثار عراضنا نجلل عفيفة بيض مستلا أنا جات الجفاق خفاق تهد حصونهم يفنون ألي من غمس والصنف عدو الثار لا تخلى لدك عروشهم بطناه نتي نتي بها يشفون نفحم لحمهم نسحاك عظام قوام معتلاه على جنده حالو خيار من طالبين العون من امداد السما والارض في نصرك ربنا جلاه على بلوى لها عرض النبي مطعون يسب الصاحب يستهزي الهي عيد يشتله هدفنا نحكم العالم في شرع الله لا درون ونعلي رايه التوحيد ودين الله نعمله نأمن كل من اماه برب العرش ما يدنون ومن عهد لنا الكفا ومن الله يوصى الله وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة البشائر للإنتاج الصوتي